wantuma azma ya kautsa ntum vuto mahjita nsamak ya ya ya رسال للمصطفى استغيث يا <تصفيق> <تصفيق> سبحانه من جنفهم وهدى النبي والثمره منهم ولده الزهره الزكيه والباري انزل سوره الكوثر هديه صلي يا طه والحار اللي رب البريه صليونا من فرحته سما اشطاه بضعتها صلونا حره من فرحته سما اشطاه بضعتها فاطمه يا زهره lilmustafa stebishana ya ديج الكوره ونسر الرسول نهلي العب الظلم ضوه الشمس البتول بيتب صراحه محمد فاضل حير العطور شي يقول صارت جيگون صارت مثلته سماجتها بغيتك पाप يا زهرا يا كوثر فاطمه يا زهرا يا كوثر فاطمه يا زهرا يا كوثر بتواصل يا انا يا زهرا يا كوثر بتواصل يا انا يا زهرا يا كوثر بتواصل يا انا تموتو تزجنا وتنماشتا ذلت البشره صاحب الزمان هل يا لذكرى مولد ثمر الجنان حتما اكيدن حاضر بهذا المكان وشعل لنا بنور الحب والحنان هل ذكرى والله سرته سماج طاهر بضعت هل ذكرى والله سرته سماج طاهر بضعت فاطمه يا زهراء يا كوثر قلبي نشيع <مشيء> صلى <لم نبقى> على <للغرار> <هد> النبوءه والقران وقل صراط <صلع> بالمحشر عبار واللي <وليبغو> يبغض على المصطفى فواد سقار واللي <وليبغو> يبغض على المصطفى <بوادي سقار> باخر دنك ويا الحجر بيه استعار باخر دنك ويا الحجر بيه استعار يا شيع صلي على النبو على آل الغرار وفوق الصراط صلي بالمحشر عبار واليبه بالمصدق بوادي سقعار باخر دنك ويا الحجر بيه استع والا فاطمه حضرتك سما شطا بضعتك والالا فاطمه حضرتك سما شطا بضعتك فاطمه يا زهراء يا كوثر فاطمه يا زهراء يا كوثر فاطمه يا زهراء يا كوثر في رسال المستف است تم التزيين في استوديو هذا الثقليه في الديوانيه للانتاج والتوزيع فاطمه يا زهراء يا كوزا فاطمه يا زهراء يا كوزا جزل بلطاها من رب السماء بعد السلام على النب وحامل الحمه حامل الحمه زوج يا حيدر من <تصفيق> الزهره حيدت قفرع الموز من الزهره حيدت قفرع الموز من تجبر البلطه السلام على النبي وحامل حما زود من فاطم الزهره حيدت قفرع الموز من سماج طاهر وضعت مزهركم وصانته سماج طاهر وضعت بابنا يا زهرا يا كوثر فاطمه يا زهره يا كوثر فاطمه والتوزيع محمود الشمري وا احمد الشامي اشتاها وضعتي انت ام بوت ومهجته سما اشتاها من كلمات الشاعر الحسيني احمد الخالدي اداء الرادود الحسيني اياد المحمد